يا شيخ عنك بعض الشباب يضايق الكفار في الطرق يضايق العشر الكفار في الطرق قد يؤذيهم هل هذا جائز ايذاء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق محرم ولا يحرم لكن اكرامهم وإفساح المجال لهم هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه وليس المعنى أنه يعديهم ويرصهم مثلا على الجدار ما شبه ذلك لأن الكفار اليهود موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم يكن يعاملهم بهذه المعاملة في بل كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما يقضيه العهد No.